بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب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 فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون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 من أ ي ل ه م ومن خ ل ف ه م و ع ن أ ي م ا ن ه م وعن ش م ا ئ ل ه م و ل ا تجد أكثرهم ش ا ك ر ي ن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 وناداهما ََََُ ربهما ََُُّ أ َ ل َ م ْ أ َ ن ْ ه َ ك ُ م َ ا عن َْ تلكما ُِْ ا ل ش َّ ج َ ر َ ة ِ و َ أ َ ق ُ ل لكما َُ إ ِ ن َّ الشيطان َََّْ لكما ََُ عدو ٌَُ مبين ٌُِ قالا َ ربنا َََّ ظلمنا َََْ أ َ ن ف ُ س َ ن َ ا وان َ لم َ تغفر َِْْ لنا ََ وترحمنا ََََْْ لنكونن ََََُّ من َِ الخاسرين ََِِْ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 ج ت ه م رسلنا يتوفونهم قالوا أ ي ن ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا, قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أ ن ف س ه م أ ن ه م كانوا كافرين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 ان الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين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 ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن س ل ا م عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون و إ ذ ا صرفت أ ب ص ا ر ه م تلقى أ ص ح ا ب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 أ ه ؤ ل ا ء الذين أ ق س م ت م لا ينالهم الله برحمه م د خ ل ا ل ج ن ة لا خوف عليكم ولا أ ن ت م تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين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 ي غ ش ِ الليل َ النهار َ يطلبه ُ حثيثا والشمس َ والقمر َ والنجوم َ مسخرات ٍ بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين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 وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا اقلت سحابا ف ق ا ل ا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء, فأنزلنا به الماء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 أ ب ل غ ك م رسالات ربي و أ ن ص ح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 بسم ي ا م ل ه الرحمن الرحيم ان ز س ا ل ل م و ه ا من س ل ط انتم ف ن ظ واباؤكم إ ن ما ن ل م نزل ت ظ ر ي ن ن ف أ ج الله هو ا ذ ي ن م بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 قال الذين استكبروا إ ن ا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين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 أ ت ك م بينة من ربكم و س و ف ه ا ل و ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ا ت ف س م ا في الله أ ر ض بعد إ ص ا ح ا ذ ل ك لكم م خير إ ن كنتم مؤمنين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 وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون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 افامنوا أ مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم أَلَّوْنَ شَاءُ وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 يتبر ما هم ف ض ي و ب ا ط ل ما ك ا ن و ا ي ر محمد ل قال و ن راتب ل ل ه غ ي ك م إ ل ه النابلسي ع ل ن و َ إ ِ ذ انجيناكم ََُْْ من ِ آ ل ِ فرعون َِ يسومونكم ََُُُْ سوء َُ العذاب ِ يقتلون ََُُْ أ ابناءكم ََُْْ ويستحيون ََََُْ نساءكم ََُِْ وفي َِ ذلكم َِ بلاء ٌََ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 وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 أ ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ا لفضيله م ك ت و ب ا ع ن د ه م في ا ل ت و ر ا والإنجيل ة ي أ م ر ه م ب ا ل م ع راتب و و ف ي ن ه ه م النابلسي م لهم ل ط ي ا ت ويحرم ع ي ه م ا ل خ ب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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي ا ع ش ر ة أ س ب ا ط ا أ م م ا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 وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 اولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها, لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آ ذ ا ن لا يسمعون بها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 ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أ ن ا إ ل ا نذير وبشير لقوم يؤمنون ن هو الذي خلقكم م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 فلما َََّ اتاهما ََُ صالحا ًَِ جعلا ََ له َُ شركا ًِْ فيما َِ اتاهما ََُ فتعالى َََ الله َُّ عما ََّ يشركون َُُِْ أ َ ي ُ ش ْ ر ِ ك ُ و ن َ ما َ لا َ يخلق َُُْ شيئا ًَْ وهم َُْ يخلقون َُُْ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 بها أعين شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن